وكان استنارا سآتيكم منها بخبر أو, أو آتيكم بشهاب قبس لعلكم تصلون فلما جاءها نودي أن من في النار ومن حولها وسبحان الله رب العالمين يا موسى إنه أنا الله العزيز الحكيم وألق عصاك فَلَمَّا وَأَهَتَهْتَزُكَ أَنَّهَا جَانُ وَلَا مُدْبِرٌ وَلَمْ يُعْتَقِبَ يَا مُوسَى لَا تَخُوفُ إِنِّي لَا يَخَافُ لَدَيَّ الْمُوسَى إِلَّا مَنْ ظَلَمَ تُؤْمِنُوا بِالْحَقِّ ما بدلا حسنا بعد سوء فإن غفور رحيم وأدخل يدك في جيبك تخرج بيضاء من غير سوء.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 علمنا منطق الطير وأوتينا من كل شيء إن هذا لهو الفضل المبين وحشر لسليمان جلوده من الجن والإنس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 إني وجدت امرأة تملكهم وأوتيت من كل شيء ولها عوس عظيم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 الملأ إني ألقي إلي كتاب كريم إنه من سليمان وإنه بسم الله الرحمن الرحيم ألا ترعوا علي وأتوني مسلمين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 وَإِنِّي مُرْسِلَةٌ إِلَيْهِم بِهَدِيَّةٍ فَنَظْرَةٌ بِمَا يَرْجِعُ الْمُرْسَلُونَ فَلَمَّا زَاغَ أَنسُ لَيْمَانَ قَالَ أَذِنُونِي بِمَا دُونِي فَمَا أَتَانِيَ اللَّهُ وَيُرِي مما آتاكم، فما آتاني الله خير مما آتاكم، بل أتت بهديتكم تفرحون. يَوْمَ يُلْقَوْنَ فِي الْجَحِيمِ فَلَنَأْتِيَنَّهُمْ بِجُنُودٍ لَّقَبِلَنَّهُمْ بِهَا وَلَنُخْرِجَنَّهُمْ مِنْهَا أَذِلَّةً وَلَنُخْرِجَنَّهُمْ مِنْهَا أَذِلَّةً وَهُمْ صَاغِرُونَ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 فلما رآه مستقرا عنده قال هذا من فضل ربي ليبلوني أأشكر أم أكفر ومن شكر فإنما يشكر لنفسه وَمَن كَفَرَ فَإِنَّ رَبِّي غَنِيٌّ كَرِيمٌ قَالَ نَكِّرُوا لَهَا عَرْشَهَا نَنْهُرْ أَتَهْتَدِي أَمْ تَكُونُ مِنَ الَّذِينَ لَا يَهْتَدُونَ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 فَلَمَّا رَأَتْهُ حَسِبَتْهُ جُدَّةً وَكَشَفَتْ عَنْ سَاقَيْهَا ۖ قَالَتْ إِنَّهُ صَرْحٌ مَّرَّدٌ مِّنَ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 ولقد أرسلنا إلى ثامود أخاهم صالحا أن يعبدوا الله أن يعبدوا الله فإذاهم فريقان يختصمون. قال يا قوم لما تستعذلون بالسيئة قبل الحسنة لو لا تستغفرون الله لعلكم ترحمون قالوا طيرنا بك وبمن معك قال طائركم عند الله بل أنتم قوم تفتنون وكان في المدينة تسعة رق يفسدون في الأرض ولا يصلحون قالوا تقاسموا بالله لنبينه وأهله ثم لنقولن لوليه ما شهدنا مهلك أهله ثم لنقولن لوليه ما شهدنا مهلك أهله وإنما لصادقون وما كانوا مكران وما كنا مكران وهم لا يشرون. فانظر كيف كان عاقبة مكرهم ان ندا مناهم وقومهم اجمعين فاتت بيوتهم خاويه بما ظلموا إن في ذلك لآية لقوم يعلمون، والجِينَ الذين آمنوا وكانوا يتقون، وَالرُّوْطَ إِذْ قَالَ لِقَوْمِهِ اتُون الفاحشة وانتمتمت بصر ا انكم لا تاتون الرجال شهوة من دون النساء بل انتم قوم تجهلون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 للحمد لله وسلام على عباده الذين اصطفاء الله خير أم ما يشركون أم من خلق السماوات والأرض وأنزل لكم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 جَعَلَ لَهَا رَوَاسِيَ وَجَعَلَ بَيْنَ الْبَحْرَيْنِ حَاجِزًا إِلَٰهَهُم مَّعَ اللَّهِ بَلْ أَكْثَرُهُمْ لَا وَإِذَا دَعَا هُوَ يَكْشِفُ السُّوءَ وَيَجْعَلُكُمْ خُلَفَاءَ الْأَرْضِ أَإِلَٰهٌ مَّعَ اللَّهِ قَلِيلًا مَّا تَذَكَّرُونَ أَم من يهديكم في ظلمات البر والبحر ومن يرسل الرياح بشر بين يدي رحمته أئلهم مع الله تعالوا الله عما يشرك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 لقد وعِدْنَا هَذَا نَحْنُ وَأَبَاؤُنَا مِنْ قَبْلُ إِنْ هَذَا إلَّا أَسَاطِيرُ الْأَوَلِيدِ قُلْ سِيُّوا فِي الْأَرْضِ فَانْظُرُوا كَيْفَ كَانَ عَاقِبَةُ الْمُجْرِمِينَ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 وإن يكون رذف لكم بعض الذي تستعجلون وإن ربك لذو فضل على الناس ولكن أكثرهم لا يشكون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 ربك يقضي بينهم بحكمه وهو العزيز العليم فتوكل على الله إنك على الحق المبين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 حتى إذا جاءوا قال أكذبت بآيات ولم تحيط بها علم ولم تحيط بها علم أم ماذا كنتم تغملون ووقع القول عليهم بما ظلموا فهم لا ينطقون ألم يروا أنا جعلنا الليل ليسكنوا فيه والنهار مبصرا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 فكبت وجوههم في النار فكبت وجوههم في النار هل تجزون إلا ما كنتم تعملون إنما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 وما ربك بغافلٍ عم ما